النشرة الإخبارية النشرة الإخبارية. كالصاحقات المرعبات كالداريات المرسلة نمضي إليهم في ثبت وندوق عرش الملحد نمضي إليهم كالرعد ساوت لهم خير الجنود لا تستهين ولا تعد حتى تبيد المعتدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الجمعة الواحد والعشرون من شعبان لسنة ألف واربعمائة واربعين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين مقتل ثمانية عناصر من البيكيكيه المرتدين في الخير واستهداف الناطق باسم عشائر الطبقة وعضو مجلسهم الشركي الموالي للبيكيكيه المرتدين في الرقة هلاك وإصابة 12 عنصر من الشرطة والحشد العشائري المرتدين بمنطقة يثرب مقتل وجرح ثلاثة عناصر من تنظيم القاعدة بعملية انغماسية في قيفه هلك ومصابون من عناصر الجيش المصري المرتدي بعبوتين ناسفتين غربي العريش اقتحام بلدة للنصارى المحاربين في نيجيريا وإحداث نكاية كبيرة في المشركين البداية من ولاية الشام مقتل ثمانية عناصر من البيكيكيه المرتدين في الخير واستهداف الناطق باسم عشائر الطبقة وعضو مجلسهم الشركي الموالي للبيكيكيه المرتدين في الرقة من الخير بعد التوكل على الله تعالى اقتحم جنود الخلافة نقطة للبيكيكيه المرتدين في قرية الحجنة بمنطقة الصور أمس واشتبكوا معهم بالأسلحة المتوسطة ما أدى لهلاك خمسة عناصر وعاد المجاهدون سالمين ولله الحمد وفي عملية أخرى داهم جنود الخلافة أمس منزل المرتد المدعو سعد خلف أحد عناصر استخبارات البيكيكيه المرتدين في قرية التكيحي بمنطقة البصيرة وتمكنوا من تصفي كما استهدف عنصرين من البيككهة المرتدين بمسدس في قرية الشنان مما أدى لهلاكهما ولله الحمد. وذكرت صحيفة النبأ أن جنود الخلافة تمكنوا في يوم الأربعاء الثاني عشر من شعبان من السيطرة على ثكنة للبيكيكيه المرتدين بالقرب من قرية النملية بعد الاشتباك بالأسلحة الرشاشة مع عناصرها وذكرت أنهم أحرقوا النقطة بعد السيطرة عليها وهروب المرتدين وإيقاع أحد عناصرها جريحا. كما ذكرت الصحيفة أن المجاهدين قتلوا في اليوم ذاته عنصرا من البيكيكيه المرتدين باستهدافه بسلاح الرشاش على طريق الخرافي ولله الحمد وفي الرقة بتوفيق الله تعالى تمكنت مفرزة أمنية من استهداف المرتد المدعو الله المضحي الناطق باسم مجلس العشائر بالطبقة وعضو في مجلسهم التشريعي الشركي الموالي للبيكيكيه المرتدين مع ابنه الذي يعمل في العلاقات العامة حيث هاجمهم المجاهدون أول أمس بسلاح كاتم للصوت في بلدة المنصورة ما أدى لإصابتهما بجروح نسأل الله أن يعجل بهلاكهما وفي حمص بفضل الله تعالى تم تدمير آلية للجيش النصيري المرتد قرب بئر العطشانة بالقرب من سد ويرض بالبادية إثر انفجار لغم عليها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد ننتقل إلى ولاية العراق من شمال بغداد هلاك وإصابة 12 عنصرا من الشرطة والحشد العشائري المرتدين بمنطقة يثرب بتوفيق الله ومنه هاجم جنود الخلافة ليلة أمس ثكنة للشرطة الاتحادية المرتدة بالأسلحة المتوسطة في قرية المزاريع بمنطقة يثرب وقتلوا ثلاثة عناصر وعند قدوم المؤازرة فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية ما أدى لإعطابها وجرح ثلاثة كانوا على متنها بينهم ضابطان واغتنم المجاهدون أسلحة وذخائر متنوعة ومن جهة أخرى شن المجاهدون هجوما على ثكنة للحشت العشائري المرتد بالأسرحة المتوسطة في المنطقة ذاتها مما أدى إلى مقتل عنصر وجرح خمسة آخرين وتم تفجير عبوات ناسفة في منزل المرتد المدعو محمد فياض الدليمي القيادي في الحشت العشائري في منطقة نديم الثانية بالمشاهدة مما أدى لتدميره بالكامل ولله الحمد وفي ديالة بتوفيق من الله وحده استهدف جنود الخلافة عنصرا من الشرطة لاتحادية المرتدة بسلاح قناص بمنطقة علياوة في خانقين أمس ما أدى لإصابته بجروح وتم أمس أيضا تفجير عبوة ناسفة على آلية يستقلها الرافضي المشرك حسين فرحان بالمنطقة ذاتها ما أدى لتدميرها وإصابته بجروح بليغة نسأل الله أن يعجل بهلاكهما وفي صلاح الدين بفضل الله وحده تم تفجير عبوتين ناسفتين على عناصر من الشرطة الاتحادية المرتدة بالقرب من مصفات بيجي أول أمس ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخرين ولله الحمد وذكرت صحيفة النبأ أن مصرا أمنيا صرح لها بارتفاع حصيلة قتلى وجرح الحشد والشرطة الرافضيين في مشروع البوباز قرب سام الراء إثر العملية التي نفذها عليهم اثنان من جنود الخلافة في مساء الأربعاء الخامس من شعبان إلى خمسة وعشرين هالكا ومصابا بينهم قياديا وإعطاء بآليتين رباعيتين الدفع ولله الحمد والمنة وإلى ولاية اليمن من البيضاء مقتل وجرح ثلاثة عناصر من تنظيم القاعدة بعملية انغماثية في قيفة بتوفيق الله تعالى انغمس أحد جنود الخلافة في تمركز لعناصر تنظيم القاعدة في منطقة في بقيفة أول أمس حيث اشتبك معهم بسلاحه الرشاش فقتل عنصرين وأصاب آخر ثم عاد إلى إخوانه سالما ولله الحمد على توفيقه وإلى ولاية سيناء هلك ومصابون من عناصر الجيش المصري المرتد بعبوتين ناسفتين غربي العريش بفضل الله تعالى تم تفجير عبوة ناسفة على آلية لجيش الردة المصري على الطريق الدولي غربي العريش أمس أعقبها انفجار عبوة ناسفة على المرتدين أثناء قيامهم بتفكيكها مما أوقع قتلى وجرحى في صفوفهم ولله الفضل والمنه وإلى ولاية غرب إفريقية اقتحام بلدة للنصارى المحاربين في نيجيريا وإحداث نكاية كبيرة في المشركين ذكرت صحيفة النبأ أن مصدراً عسكريا خاصا أوضح لها بأن جنود الخلافة تمكنوا بفضل الله تعالى بعد اقتحام بلدة شيبوك في منطقة برنو من تدمير كنيسة البلدة وإحراق منازل النصارى المحاربين فيها قبل أن ينحازوا إلى مواقعهم سالمين وذلك في يوم الأربعاء الثاني عشر من شعبان وأوضحت الصحيفة أن المصدر بين لها بأن سكان القرية من النصارى المحاربين قاموا بإخلائها قبل وصول المجاهدين إليهم خوفا من أن يطالوهم بالقتل والأسر كما ذكرت الصحيفة أن الأخ أشار لها بأن هجمات المجاهدين على النصارى المحاربين في ولاية غرب إفريقية ستستمر بإذن الله حتى يسلموا لله العظيم أو يدفعوا الجزية عن وهم صاغرون وإلى ولاية وسط إفريقية ذكرت صحيفة النبأ أن مصدرا خاصا بها بين أن جنود الخلافة هاجموا موقعا لجيش الكونغو في قرية كليانجوكي في منطقة بوتينبو يوم السبت الخامس عشر من شعبان بالأسلحة الرشاشة ما أسفر عن مقتل اثنين من الكفار وجرح ثالث واغتنام سلاح أحدهم فيما قتل جندي ثالث في نفس القرية بهجوم منفصل ولله الحمد والمنه وإلى ولاية خراسان بتوفيق من الله تعالى تم قتل عنصر وإصابة آخر من الميليشيا الموالية للحكومة الأفغانية المرتدة بسلاح قناص في قرية تيرلي كندو بمنطقة ديبالا بنانجرهار ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية ليبيا من فزان بفضل الله وحده أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لأسر وقتل المرتد المدعو مسعود أحد دعاة السوء المداخلة الموالين للطاغوت حفتر في فزان ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين مقتل ثمانية عناصر من البيكك المرتدين في الخير واستهداف الناطق باسم عشائر الطبقة وعضو مجلسهم الشركي الموالي للبيكيكيه المرتدين في الرقة هلاك وإصابة 12 عنصر من الشرطة والحشت العشائري المرتدين بمنطقة يثريب مقتل وجرح ثلاثة عناصر من تنظيم القاعدة بعملية انغماسية في قيفه هلك ومصابون من عناصر الجيش المصري المرتد بعبوتين ناسفتين غربي العريش اقتحام بلدة للنصارى المحاربين في نيجيريا وإحداث نكاية كبيرة في المشركين وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كذاريات المرسلات نمضي إليهم في ثبات وندوق عرش المُحدي نمضي إليهم كالرعد سارت لهم خير الجنود لا تستهين ولا تعود حتى حتى تبيد المعتدين.